والله بالروح بالدم كتائب الأقصى نفديها بالروح بالدم كتائب الأقصى نفديها و أبو عائد بها أبو جراث صقر ليها والله ليها بالروح بالدم كتائب الأقصى نفديها و أبو بها بجراد صقر ليها والله ليها صقر ليها صقر ليها صقر لا, لا لا لا كل العراب يا باي يا عمي